لكل مكان فكفرت بأنعمة الله فكفرت بأنعمة الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأقذوه العذاب وهم ظالمون فكلوا من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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون